يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُظُرُوْنَا نَقْتَبِثْ مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ ارُجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا فَاضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٍ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 فشَعَقَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُونَ كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ اعْلَمُوا أن